15. Cüz 281. Ağrız bıllahimın Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmanı r-Rahim. Subhanallahı asrab iberiylem. Min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al barakna houlemu l min ayatina. Innuhu asmiyyu l-azim. وأتينا مسلك الكتاب وجعلناه مدل بني إسرائيل ألا تتقيذ من دونه وكيلنا ذريه فمن حمل معناه إنّه كان عبدا شكورا وقلانا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسرنا في الأرض مرتين ولا تعلنا علوا كبيرة فإذا جاءوا عند أولئك ما بعثنا عليكم عباد اللّه ألين بأسين شديدين فجلس وخلال الديار وكان وعدهن فعله ثُمَّ رَدَدْنَا لكم مُّلْكَكُمْ عليهم بِأَنَّ دُنْيَا هَٰذِهِ فَانْقَلِبُوا أكثر خَاسِرُونَ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وَجْهُكُمْ وَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرَوَهُمْ عَلَىٰ مَا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يديني التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجران كبيرا وأن الذين لا يمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعوا الإنسان بالشر دعاءهم بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا ولم من بكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إيسان أرزمناه ضائرا في عمقه ونخرج لهما قيامة كتابا ينقاه المنشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك ليوم عليك حسيبا من اهتلا فإنما يهتدي لنفسه وما ظل فإنما يظل عليها ولا تزيرها زراته مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها فِيهَا فيها فحق الْقَوْلُ القول فلن نرها ترميرا وكما هلكنا من القرون من بعد نوحي وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد ثم اجعلنا له جنما يصلها ومن أران الآخرة وسعي لها سعيا وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضهم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفويل لا يدري مع الله إلى أن آخر فتقعوا لمذنوما مخزولا وما ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أفين ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جلح الزل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرباء حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا ذخوان الشيطان لربين وَإِنْ مَازَ جَنَّهُ لَنَعْنُهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُو مِنْهُ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيِّسُورًا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنَقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ولا تقرب الزنا انو كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتموا النفس التي حرم الله الا بالحق وما قتل مظلوما فقاتلوه جل عَلَى الْوَلِيِّهِ فلا يشرك في الْقَتْلِ إِنَّهُ كان منصورا ولا تقربوا مَا لَنْ الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وقال فبالعهد ان العهد كان مسئولا وانفك لذلك تمزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك ولا تظلم ما ليس لك به علم ان سمع والبصر والفؤاد كله لايك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لا تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئوه عند ربك مكروها ذلك مما اوحي اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الهة ان اخر فتلقى جهنم ملوما مدحورا فأصفىكم ربكم من البنين واتخذ من الملائكة ناثا إنكم لتقولون طولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نثورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوها تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا كان حليما وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ما استوروا وجعلنا على قلوبهم أكنا متاهة لا يقدرون وفي آذانهم وقرا ولذا ذكرت ربك في القرآن وحده وهو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما به يتبعون إلهك وإذ نجوى إذ يقولون علمنا أن تتبعوا إلا رجلا مشحورا انظر كيف طلبوا فلا يستقيمون سبيله وقالوا أهي ذا كنا على الله من رفعة أإنا لمبعوث خلقا قل حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فسيضيضون إليك رؤوسهم ويقولون متى ويقول عسى أن يكون قريبا يوم يدعيكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا وقل عبادي يقول الذين هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو المؤمنين ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فلنا بعض النبيين على بعضين وآتنا داود سدورا قلدوا على الذين زعمتم من دونه فلا يمنكون كشفا ضرعاكم ولا تحملا أولئك الذين يدعون لا يبتغون إلى ربهم الوسينة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهنكوا قبل يوم القيامة أو معذبا عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسدورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بما الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعينا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا ضغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة سجنون آدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت ضيناب قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكا ذريته إلا قليلا قال لعب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منثورا واستفزز من استضعت منهم بصوتك وعجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غنرا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفاء بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما Sahife 288 O idremes sagumulur fel bilahillama tebuna illa hiya felemma najakum minel ber iradtum ve kana el insanu kethuran afamentum en yahsif bikum janibe el ber ev yursila aleykum hasiban summe la tejnu aleykum vekila em amentum ay yu'ilukum fi hatara okhra fe yursil aleykum qasifam min er rih لقدقدكر الرنا بين آ ورحمناهم في البد والبح ورجقناهم من القبات وفضلههم على كثير منما نحلققاللا تفلى يا مندهم كل وناسم بإنا فمن أوتي كتابهم بيمه فلاكقر ما كِتَابَهُمْ وَلَا لا يض لم منفتلا وما كان في هذه أمافههم فيخرة ععمماقالنا سميلة وإ كانوا لا كَادُوا عن الذي أو حناليف عنا غيرهم و إذن لا دقناك وعف الحياة وعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويل أقم الصلاة لدلوك شمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجر به نافلتا لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقول ربيقلني من الخيا صقين وأخرجني من ي خرج أن ص قين هو جعا من الذي كسلبان الصيرة وقلنجاء الحبها ذاقل الباق إن البقي كان زقع دونزلم من القرآن ما هو شف إن رحمة ولا يزل الظال من إلا خسارة وإذا أن على الإنسان ارنا أ كان "كلّهم يعمل على شاكلةٍ فربكم أعلم بمن هو أيناسمينا ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربٍ وما أتينا من العلم إلا قليلة. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا." إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن أن بِمِثْلِ بمثل الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا الله وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۖ فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا وقالوا لن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن للضيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يبشون مضمنين لا نزلنا عليهم من السماء منك الرسول وكل كفاف الله شهيدا بيني وبينكم إنو كان بعباده خابين رم بصيرة ومن يهندل الله فوالمهندل ومن يضلل فلا نتجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما ويصلما وما مجنون كل ما خابت زيدناهم ذلك جزاؤهم بأنم كفروا بآياتنا قالوا أين كنا عيضا ما ورفاذا أين لما بعثنا خلقا جنينا أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فبالظالمون للكفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ولقد آتنا موسى تسع آيات بينات فاسأل منه إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعن إني لا أظنك يا موسى مسعورا قالنا قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائل وإني لا ظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يسفزوا من الأرض فأغرقناه من معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم وبالحق أنزلنا وبالحق نزلوا ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أمدعوا الرحمن أيما تلعوا فلو الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك س وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّقِذُ مُلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذِّلِّ وَكَبِّرُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ينزل على أعبدين الكتابة ولم يجعلهم عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من هو ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرا ح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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبان إذ أوال فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى وربطنا على قدبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قوم نتخذ من دونه آلنا لولا يأتون عليهم بالسلطة عن بينا فمن أظلم ممن افترى على الله كلمة وإذن اعتزلتم همما يعبدون إلا الله فأوئي لك في أنشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق وترى الشمس إذا طلعت زال رعيك في ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه إِذْ جِئْنَا أَهْلَ الْقَرْيَةِ فِيهَا إِذَا يَعْتَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْقَرْيَةُ مَا مَعَكُمْ مِنْ قُوَّةٍ تَدْرُونَ ۖ قَالُوا جِئْنَاكُم بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَرْسَلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَلِيُنْذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ يكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيَغْفِرُ لَهُمْ ۖ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لِرَسُولٍ مِنْ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الأسكى ضعما فليأتكم برزق منه ولا تتلف ولا يشعرن بكم أحد إنما يظهر عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أباد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلم أن وعن الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذا أنزعون بينهم أمر فقال ابن علين بنيان الرّبهم أعلم بهن قال الذين غلبوا على أنبيهم التّخيلن عليهم مسلا سيقولن ثلاثة الرّبعهم كلّبهم ويقولن خمسة السّاعتين كلّبهم رجما بالغيب ويقولن سبعة ثامنهم كلّبهم الرّب أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل فلا جمّار فيهم إلا مراء ضاير ولا تستفتي فيهم منهم أحد ولا تقول ان لشيء إني ذلك يشاء الله في قل الله أعلم بما لهم السماوات والأرض به وأسمع ما لهم من دونه ولا يشرك في إليك كتاب ربك ولا تجد من دونه صحيفة 296 واصبر نفسك مع الَّذِينَ يدعون ربهم الغداء والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أنه هو فرطا لقل الحق من ربكم فما شاء فليؤمن وما شاء فليكفر إنا أعترنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث الله يسمى بما وساءت نور إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا هو من الصانحات لَا لا أَجْرَ من أَحْسَنَ عملات ولالك لهم جنات عجل ان مِنْ فيها من تحتيم الهار يحل فيها منلا من يذاين و بسة يابان خلرا من و برقيين متكين على مثل الرجلين جعلنا جنتين من كرتا جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرني خلالهما نارا وكان له ثار فقال لصاحبه وهو الحذر أن أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجلن خيرا منها مقلبا من قال له صاحبه وهو يحيره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطبتي ثم سوذاك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك ربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ ترني أنا قل منك ما لهما ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يُصْبِحُ ما لهم عَلَى وَيَغْوَرُ فَلَنْ تَدَّسُونَ عَلَيْهِمْ طَلَبًا فَيُحِيطُ بِثَمَرِهِ فَيَصْبَحُ يَقْلِبُ كَفَّيْهِ عَلَى بَأْسِهَا فَقَفِيهَا وَهُوَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لِمَفْتُونَتِي يَصْرَفُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا كَانَ المعل والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابهم وخير أملاء ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فعرضوا على ربك صفا لقد هناك كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشنقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغانر صغيرة ولا كبيرة إلا إحصانا فَمَجِلُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَأْزُلُ مُرَبْكَ أَحَلاً وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سَجَدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ففتتحيدهم قدرية ووليا أدوني وهملك عهم بس الله من ببدلا ما شلت مخلق السماوات والرضي ولا خللقآنانفس مماكوت متتحدة لل اللهلينا عدة وم يقولنا دو نَادُوا الذينا زعم فدعهم فل شريب هم مجعلنا بينهم ورأى النار فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها هذا ولقد في هذا للناس من كل ve kan insanı ekstra şeyin jadalal ve naman anne sayi minu ilgi ahamluda ve istedin rabbim illa teati mu sene de ilavi ve teati وما أن يرسل المرسلين إلا مبشرين ومذيرين وإلذاد الذين كفروا بالباطل ليرحمه بين الحق والتخاذل وما يذرون زاعم ومن أظلم مما نذكر من آيات ربنا فاعرضه عن أناس ما قدمته إنا جعلنا على قلوبهم أكنة تأين يثقهم في آداني من القراء وإن تلوى من الهدا فلا يهتلو إذا أبدا وربك الغفور الرحمة لا يؤاخبهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم معدل لن يجدوا من دونهما لما لمالك ثم أريد ويل قال امرؤ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حظبا فلما بلغ مجمع بين ما نسيح وتا وما اتخذ سمي له في البحر سربا فلما تجاوز قال <سؤال> الفتا موادنا ودا انا لقد من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره نسيت الحوت وما اساني الا الشيطان ان اذكر والتقض سبيلهم في البحر عجبا قال ذلك كما كنا نلغي فرط الدعل اثر ما قصصا فوجد من عبادنا اتينا رحمه من عندنا وعلمناهم قال له موسى هل اتبعك لعل تعلمني مما قال انك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصيك امرا قال فاين اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احادثك من وذكرات فننطلق حتى اذا في السفينه حرقها قال, قال, قال لا حرقت لترى اهل علاقة لنجد شيئا امرا قال الا انك لا تستطيع معي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا من امر عشرة فانطلقنا حتى اذا نقي غولا منفقه لا قتلت نفسا زكية بغي نفسي لنقل جئت شيئا نكرا